فهذا نقص نقص نقول محمد خليل الله صلى الله عليه وسلم دليلنا لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا والخلة هي أعلى أنواع المحبة الآن المتقون يحبهم الله. قول نعم أو لا. الآخر أم ماذا قلت؟ إيش؟ قلت كلمة بعدها. ما هي؟ أين سرحت؟ تعرف الليلة ما هي؟ الليلة هي اش؟ الجمعة وامس ما أمس؟ امس؟ الليلة الجمعة وامس لا ميلة أمس امس نفس ما هو؟ أمس الظبوع كيف تقول الجمعة وامس الظبوع؟ الليل الجمعة هو أمس. المهم أنه ما قصد أمتحنك لأن يعرف أنك تعرف أن أمس الخميس لكن لأجل أن يطير عنك النوم هل ذهب الان ولا اجتذاك الله خير ألهمك الله رشدك طيب الآن نقول كله إن الله يحب المتقين اليس كذلك هل يمكن أن تقول المتقي خليل الله؟ لا يمكن لأننا لا نعلم أحدا من البشر خليلا لله إلا رجلين إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام فتبين الآن أن مرتبة الخلة أعلى من مرتبة المحبة إذن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله وموسى فلي الله ولا شك انه من احباب الله لكن لا نستطيع ان نقول ان احدا خليل خليل لله الا ما بلغنا بالنفس وهو ابراهيم ومحمد عليه الصلاه والسلام اذا يا اخواني كيف نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم تفضل قل السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته أستمع. كيف نصلي عليه سال الصحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف نصلي عليك فقال من يعرف تفضل يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امشي وبارك بارك الله فيك استمع اذا هذه الصيغه وما ورد من صيغه اخرى عن الرسول عليه الصلاه والسلام هي افضل الصيغة لان صيغه الصلاه فيها انواع اخرى فهي افضل صيغه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سؤال هل الله يصلي وملائكته على غير رسول وانا نعم تفضل فضل على من لا فضل استرد اقرأوا اول آل يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان في المؤمنين رحيم. يا أيها نعم نعود آيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أعوذ بالله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. أذية الله عز وجل أن يعترض المعترض على تدبير الله أو على شرع الله فإن هذه أذية يؤذي الله عز وجل اسمع الحديث القدسي قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر اقلب الليل والنهار فقال يؤذيني ابن آدم وفسر الأذية بكونه يسب الدهر يعني ابن آدم يسب الدهر ويقول هذا هذه السنة سنة شر سنة بلاء لا يقصد الخبر لكن يقصد القدر في السنة أو هذا الشهر شهر جوع شهر خوف وما أشبه ذلك لا يريد الخبر هذا الخبر ما في شيء لكن يريد القدر هذا يؤذي الله عز وجل لأن الدهر هل الدهر يصرف نفسه لا إله إلا الله الدهر يصرف نفسه لا الذي يصرف الدهر هو الله عز وجل ولهذا قال أنا الدهر بيدي الأمر يؤذين الرسول عليه الصلاة والسلام أهلية الرسول عليه الصلاة والسلام تكون بالقول وبالفعل الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالقول قالوا إنه ساحر قالوا إنه كذاب قالوا إنه كاهن قالوا إنه مجنون إلى غير ذلك من ألفاظ ألفاظ السكرية التي تتضمن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم آذوه بالفعل في يوم من الأيام اسمع في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا تحت الكعبة في آمن مكان وكان حوله ملؤ من قريش. فقال بعضهم لبعض الا رجل يأتي بسلاء جزور بني فلا يعني قرثه دمى فيبع على محمد فانتدب أشقاها واتى بالسلاح ووضعه على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى جاءت ابنته فاطمه رضي الله عنها وازالت عنه الاذى فبهذه ولا غير الاذيه بايش بالفعل ولا بالقول بالفعل وكذلك ايضا كانوا يلقون الاذى والقدر على عتبه بابي ومن راجع السيره رأى العجب العجاب لعنهم الله هؤلاء الذين يودون الله ورسوله لعنهم الله في إيش في الدنيا والآخرة يعني أبعدهم عن رحمته ولم يرحمهم لا في الدنيا ولا في الاخره ولهذا كان الذين تصدوا لاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حديث الناس بالهزيمه والخزي والعار، واعد لهم عذابا مهينا اي يهينهم ويذلهم وهذا في الاخره هنا اشكال أدية الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة وممكنة كل يعرف أن البشر يؤدي بعضهم بعضا لكن ما موقفنا من أدية الله موقفنا من أدية الله أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ونقول إن هؤلاء يؤذون الله والذين يسبون الدهر يؤذون الله كما جاء في الكتاب والسنة فإذا قال أليس الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ظلي فتضروني وكيف يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين أن الله أثبت أن هؤلاء يؤذونه كيف الجمع الجمع واضح والحمد لله أثبت ما أثبته الله وانفي ما نفى الله هذا الجمع الجمع أن تثبت ما أثبته الله وتنفي ما نفاه الله أثبت أن هؤلاء يدون الله ورسوله وانفي أن يكون الله يتضرر بهذه الأدية يعني لن يتضرر الله عز وجل ولو, ولو تأذى بهذا, من بهذا الفعل فإنه لن يتضرر فإن قال قائل ألا يلزم من الأذية الضرر فالجواب لا يلزم إن الإنسان يتأذى إذا صلى إلى جنبه رجل فيه رائحة كريهة ولكن لا يتضرر واضح أولا غير واضح واضح يا اخوان يجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه ونعلم أنه لا تناقض إن الذين يؤنون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا فيه إشكال يسير في الحديث الذي سقته وهو قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يؤذيني بنو ادم يسب الدهر وانا الدهر هل الدهر من اسماء الله لا ليس من اسماء الله لان الله يقول ولله الاسماء الحسنى والدهر ليس, ليس مشتملا على هذا الوصف ولان الذين يسبون الدهر انما ارادوا سب الدهر لاسب الله وبعد الاذان ان شاء الله نكمل اللهم اشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين واش من, أوص... واش من أوصانا بالدعاء له لذلك إن فعال كل شيء قدير نبدأ الآن بالأسئلة ونخليه بعد الصلاة بعد الصلاة أحسن ولا نبدأ من أعلام الأسئلة الكثيرة قلنا إن الظهر ليس من اسماء الله لسببين الأول الأول أن الله تعالى قال ولله ان الحسنى وكلمة الدهر لا تحمل هذا المعنى ثانيا أن الذين يسبون ان لا يريدون سب الله وإنما يسبون الدهر الله يعني الزمن والوقت فتبين أن من زعم أن الدهر من ان الله فقد أخطأ ان الله الآن اسمحوا لنا أن لو ما كمل الآية أن نبدأ بالأسئلة لأنها كثيرة بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أكراه واهتدى بهداغ إلى طيب، لا, لا باقي شيء بالآية هل يؤدي يتكلم عليه قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا انظر الفرق بين الذين آذوا الله ورسوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات الأولون جزاؤهم اللعنة والعذاب المهين وهؤلاء احتملوا بهتانا وإثم مبينا فهو اخف الذين يعدون المؤمنين والمؤمنات اما ان يكون ذلك بسبب من المؤمن اكتسبه فهذا لا احرج فيه والؤذى واما ان يكون بغير سبب فهؤلاء هم الذين احتملوا بهتانا واسما مبينا مثال الاول رجل قذف رجلا قد فارت ولن بزنا قال هذا رجل زاني هذا القاذف يجب على ولي الامر ان يقيم عليه الحد كم ثمانين جلده سيتعذى بهذا فهل اذا اقمنا الحد على هذا هل يكون سببا لان نحتمل برتان واثم مبين لا لانه هو الذي اكتسب هذا هو الذي تسبب لنفسه اذا سرق الانسان وتمت شروط قطع يده ثم قطعنا يده اي أو او لا يتعدى يجيب جماعة لا يتعدى يتأذى او لا يتأذى لا شك تقطع اليمنى من اليسرى اليمنى التي هي آلة في اله آلة الأكل آلة العمل غالبا بني آدم تكون أيديهم اليمنى هي آلة العمل تقطع اليمنى إذن فيها أذية أذية بالغه لكننا آذينه بسبب منه هو الذي اكتسب هذا ولهذا قيد الله عز وجل ذلك بقوله إيش بغير ما اكتسبوا هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا احتملوا بهتانا وإثم مبينا سواء أن بالقول أدو المؤمن بالقول أو بالفعل فالذي يؤذي المؤمن بالقول أن يغتابه أو يصبه يرتاب يذكره بعيب في غيبته يسب يذكره بغيب في حضرته هذا يؤذي والذي يعتدي على سجارة فيكسر الزجاج او يغير البويه او ما اشفى ذلك يؤذي او لا يؤذي يؤذي والذي يضع القمامه عند باب جاره يؤذيها او لا يؤذيه يؤذيه والذي يفتح آلات له حتى يضجر منها جاره يؤذيها او لا يؤذيه يؤذيه هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين على هذا الوجه احتملوا بهتانا واثم مبينا ولهذا يجب علينا يا اخواني ان يتحاشى الانسان اذيه في باي نوع من اي واحد لا بالقول ولا بالفعل وليعلم انه اذا اذى أخاه المسلم فقد احتمل بهتانا واثما مبينا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال من يا رسول الله قال من لا يامن جاره فوائقه وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وقال من كان يؤمن بالله ولم الآخر فليكرم جاره وقال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيران. احذر أن تؤذي اخاك لا بالقول ولا بالفعل حتى تسلم من احتمال البهتان والإذنوبين بسم الله والحمد لله فضيلة الشيخ هل ورد أن ملك الموت يسمى عزرائيل اي نعم لم يرد هذا يعني لم يرد أن ملك الموت اسمه عزرائيل إنما جاء في بعض الإسرائيات الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب وكفى بنا أن نصفه بما وصفه الله به وهو ملك الموت كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل لكم جزاكم الله خيرا فضيله الله الشيخ قلتم أن صلاة الله وملائكته على رسوله الحمد والثناء نعم. فما هي صلاة المؤمنين نعم صلاة عليه يعني نعم صلاتنا على الرسول عليه الصلاه والسلام ان نسال الله ان يصلي عليه بالثناء والحمد فاذا قلت اللهم صل عليه فانك تسال الله ان يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم ان يثني عليه ويذكره بالصفات الحميده واما قول من قال من العلماء ان الصلاه هي الرحمة فضعيف طعيفة. لا شك من وجهين الوجه الأول قول الله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ففرق بين الصلوات والرحمة من وجه آخر أن العلماء أجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يدعو للمسلم بالرحمة واختلف وهل يجوز أن يصلي على المسلم غير الأنبياء فدل هذا على الفرق بين الصلاه والرحمه نعم جزاك الله خيرا فضيله الشيخ هل هناك حد للكثره في الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم والليله ليس هناك حد صل على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وليس لها حد يعني لو بقيت تصلي على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل وقت ما عدا ما فرضه الله عليك من مما يجب لحق الله فإنك في خير جزاكم الله خيرا هذا يقول اعتمرت عن نفسي وأريد أن اعتمر عن حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم أقول بالنسبة لعمرته لسه تقبل الله عمرته وأما اعتماره للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فإن الرسول في غنى عن عمرته في غنى عن عمرته لأنه ما عمل أحد عملا صالحا إلا كان للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثل أجله أليس كذلك كل من دل على خير فله مثل أجله فاعل ونبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم دلنا على كل خير إذن إذا اعتمر لنفسه هل يكتب الرسول عليه الصلاة والسلام مثل أجله يكتب ليش لا؟ لماذا تحرم نفسك أجر العمرة الثانية والرسول صلى الله عليه وسلم سيحصل على أجرها واضح يا جماعة لا. هذا واحد ثانيا هل أنت أشد حبا للرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة عجيب لا لا هل كانوا يعملون العمل الصالح ويقوله على الرسول لا هل يقول لا ومن كان عنده وثبات فليثبت ما أمل إذا كان كذلك فليسع كما يسعه وعسى أن تحقق التأسية التأسية به نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيلة شيء هل للرضاعه سنا وقفنا على الرضاعه